فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير জন্দিনী আলু নু হলৌন সিংহ মিসিলুয় ও সিংহ হরি ও সামিল আলহ দল হ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 فَارْحَنًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل أَوَلَمْ نُعَنِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِير فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِير َ اللهَّه عَالمُ غَيبِ السَّمواتِ والالأَوْض إَّهُ عَالمُم بِذ